بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا الى قومه أ ن ا انذر قومك من قبل أ ن ياتيهم عذاب ن ل ي م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 ف ا غ ر ق و ا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أ ن ص ا ر ا وقال نوح ر ب لا تذر على ا ل أ ر ض من الكافرين ديارا إنك إن يلدونك عبادك تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدون إلا موسوعه النابلسي مومنا للعلوم م م ن ا ل ؤ م ن ا ت و ل ا تزد ا ل ظ ا ل م ي ن إلا تبارا